نبدأ مع بحول الله وتوفيقه ومنه في محاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة التي سميناها منهج الشافعي في العقيدة هذا مبحث نجمعه في الكلام عن منهج المنهج الشافعي كعلم من أعلام أهل السنة علم من أعلام السلف، نتكلم عما سطره الإمام في مسألة اعتقاد. هذه المسائل التي ذكرها في مسألة اعتقاد ليست في كتاب بعينهم، بل نجمعها، بل نجمعها من جملة من الكتب التي ترجمت للشافعي ومن كتب أصحابه وتلاميذه الذين نقلوا عنه ما كان. يقول في مسائل الاعتقاد وقد ذكرنا أيضا في المخاضرة السابقة أهمية هذا المبحث مبحث منهج الشافعي في العقيدة أولا يعني تظهر فائدة هذا المبحث أن نوم الشافعي رحمه الله عالم من أعلم السنة فالكلام عن عقيدته التي هي موافقة لعقيدة أهل السنة بلا شك يقف بنا كطلاب علم على عقلة السلف إذ أن الشافعي واحد منهم بل علم من أعلامهم وكذلك من أهمية هذا المبحث المهم أيضا هو تبرئة الشافعي مما قد يظن فيه أنه مثلا يعني كان على منهج الاشاعره وهذا كما ذكرنا سببه أن نفراً ليس بالقليل من المتأخرين الشافعية كانت عقيدتهم في مسألة الأسماء والصفات تميل إلى عقيدة الأشاعرة فكانوا في مذاهبهم الفقهية على المذهب الشافعي. في مسائل وفي بعض مسائل الاعتقاد كالأسماء والصفات وما شابه ذلك على منهج الأشاعرة. ويظن من هو بضاعته في العلم مزجاء أن الشافعية رحمه الله كان على منهج الأشاعرة هذا بالطبع كلام بريء من عالي عن الصحة وبعيد كل البعد عن أخيدات من الشافعية يعني من باب فضل الإمام ومعرفة حقي فضله رأينا أن نذب عن ذلك وذكرنا في المحاضرة السابقة كيف كان الشافعي يعني منابذا لأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الكلام وأقواله معروفة نقلنا ذلك من فعله وقوله في المحاضرة السابقة وذكرنا كذلك كيف أن المتأخرين من الشافعية الذين مالوا إلى علم الكلام كيف برروا نبذ الشافعي لعلم الكلام بتبريرات باردة هي أوها من بيت العنكبوت وهذا أيضا يعني إنسان لا يعجب حقا من ذلك حينما تراهم يوافقون هؤلاء من الشافعي المتأخرين ووفقون الشافعية في الفروع في ال العمليات من الصلاة من الزكاة من مسائل فقهية ثم يخالفونه في الأصول مسألة اعتقاد العلمية مسألة علمية ويوفقونه في مسائل عملية فترهم لا كذل يخرج عن أقواله مثلا في المسائل فقهية ويخالفونه في الكثير من المسائل العقادية العلمية وهذا من العجيب لذا بيقول الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث بيقول كلاما مهما جدا بيقول لا ينبغي لأحد بيقول لا ينبغي لأحد أن ينصر مذهب الشافعي في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول نوع التاني يقول رحمه الله لا ينبغي لأحد أن ينصر مذهب الشافعي في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول الأصول هي مسائل اعتقاد وهذا يعني صراحة للحق لم يكن ولا ماذا فقط في المذهب الشافعي اللي مخالفة الطلاب لإمامهم بل هذا أيضاً رأينا مثلاً عند الحنفية لماذا المذب الحنفي ترى المتأخرين من الحنفية مثلاً بيسيرون على نهج الماترودية فترى المتأخرين من الحنفية خالفوا إمامهم أبا حنيفة رحمه الله في جملة من مسائل الاعتقاد من أصل ومن أكثر هذه الأمور الظاهرة التي خالفوا فيها أبا حنيفة رحمه الله أنهم صاروا على النهج الماترورية في ترك الاحتجاج بخبر الأحد في باب العمليات قالوا أنها صالحة فقط في الفروع وليست في الأصول قالوا أن خبر الأحد لا يحتج في الاعتقاد وقالوا أن خبر الأحد هي أخبار ظنية وأنها مخالفة للعقل لذلك إذا جاءهم خبر من أخبار الاعتقاد إذا جاءهم خبر من أخبار الأحاد, من أخبار الأحاد في مسألة الاعتقاد وكانت مخالفة للعقل إما أن يردوها وإما أن يؤولوها على ما يوافق العقل كل هذه المقدمات وما ترتب عليها من ترجحات وتفصيلات هذه مخالفة لأصول أبي حنيفة رحمه الله فهذا مثال أيضاً آخر لكيف خالف المتأخرون إمامهم في مذاب الحنفي فهذا لم يكن قاصراً فقط على مذاب الشافعية نبدأ اليوم في المحاضرة الثالثة وهي كانت المحاضرة الأولى والثانية كانت تمهيداً لبحثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في سرد المسائل بشيء من التفصيل في مسألة الاعتقاد عند الهم الشافعي وكيف نراه؟ يعني كان على الجادة كان على نهج السلف ما حاد عنهم وكيف؟ وهو علم من أعلام أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم بذكر مسألة المسائل التوحيد المسألة التوحيد بفروعه نبدأ بهذا الخبر الذي ذكره الإمام الذهبي في السير قال رحمه الله وذكر بسان به أن رجلا أتى الإمام المزني من كبار تلاميذ الإمام الشفعي ومختصره في المذهب معلوم معروف يسمى مختصر المزني المشهور بهذا الاسم مختصر المزني وهذا المختصر الذي قال في مقدمته قال المزني رحمه الله في مقدمة هذا المختصر قال اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي قال ومن معنى قوله يقرّبه على ما على ما أراده قال مع إعلامه ناهيه عن تقليده. أي الشبعي كانانها عن تقليده ويقول لا تقلدون ولا تقلدوا مالكا ولكن خذوا من حيث أخذوا فبيقول المزني لأقربه على من أراده مع إعلامه نهي عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه بدينه ويحطاب فيه لنفسه فالحاصل أن الإمام المزني جاءه رجل وسأله عن شيء من عم الكلام وقال الأنم المزني إمي أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى, كما نهى عنه الإمام الشافعي ثم قال لقد سمعت الشافعية يقول هنا بيون عن الشافعي قال سمعت الشافعية يقول سئل مالك ومالك آه إمام آه أهل آه السنة في المدينة إمام دار الهجرة صاحب المذب المعلوم رحمة الله. فبيوسأل مالك هنا الشفعي بيوم كل عمالك. أن الشفعي قال سئل مالك عن عن عن علم الكلام وعن التوحيد. فقال أي مالك رحمه الله محاور أن نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. قال والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. حتى يقول لا إله إلا الله قال فبها يعصم الدم والمال وهذا حقيقة التوحيد هذا الأثر الطويل الذي ذكرناه الذي بدايته في خبر وفي سؤال يسأله رجل مزني ثم ذكر المزني ما نقله الشافعي عن مال نقف مع هذا الأثر والكلام عن يعني بعد مساء متعلقة بالتوحيد اولا مما ذكر في هذا الأثر أن المزني رحمه الله لما سئل عن علم الكلام قال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي إذن بنتعلم أن هذا أصل في نهج وعقيدة علم الشافعي كان ناكره رحمه الله علم الكلام والكلام ليس علما ولكن يقال ذلك تجاوزا فإلا فهذا مبنىه على الأمور العقلية التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر بل لا نبعد أن نقول أن العلم بها يضر والجهل بها هو النافع فعلم الكلام قد نبذه الشفعي وقد لفظه الشفعي بل و ذم الشفعي علم الكلام وقد رأينا طرفا من أقواله في ذلك نذكر مثلا من الأقوال التي ذم فيها الشفعي علم الكلام نذكر من ذلك قوله رحمه الله بيقول أجمع أهل الأنصار من جميع الأنصار أن أهل الكلام أهل بدع وزير ولا يعدون عند العلماء من العلماء قال إنما العلماء هم أهل الاثر والتفقه، فهنا أخرجهم من دائرة العلماء، أخرجهم لا أقول من دائرة الدين، لكن أخرجهم من دائرة الإيه؟ العلماء. بل كان أيضا يرد شهادتهم، رحمه الله. آآ آآ ويقول أقبل، وكان لا يقبل شهادتهم. وكذلك مما قال الشافعي في ذم ونبذ علم الكلام قال لان يبتل المرء، لئن يبتلى المرء بكل سوء قال الشرك خير له من أن يبتلى بعلم الكلام خير له من أن يبتلى بعلم الكلام فهذا يدل على ماذا يعني نب الشافعي بيقول ان يبتلى المرء بجميع عمانها الله عنه ما خالش الشرك خير الله من أن يبتلى بعلم الكلام أو من أن يبتلى بالكلام وقد رأينا أن الشافعي من من أعظم ومن نزل الرئيسة التي جعلته يخرج من بغداد وانتقي إلى مصر أن بغداد في وقتها قد ظهر فيها المعتزلة وظهر فيها أصحاب الكلام وهجرة السنة وصار يعني وصارت الشوكة والصولة والجولة لأهل الكلام، فلذا هاجر الشافعي رحمه الله إلى مصر. حينما نقف أيضاً بإيجاز على ما هو الكلام، ما هو علم الكلام الذي هو علم منبوذ في شرع في شرع الحنفية. في تعريف علم الكلام نصيغ أن نوجز النوجز علم الكلام، فنقول في تعريفه هو. عرض أدلة النقل على العقل. عرض أدلة النقل على العقل قبولا وردا. مرة ثانية تعريف أي من هو وعرض أدلة النقل على العقل قبولا وردا بمعنى أن أهل الكلام حينما يأتيهم دليل شرعي من وحي الكتاب أو السنة فلا يسلمون له من أول الأمر كما هو حال أهل السنة وأهل العلم إنما يعرضون هذه الآثار القرآنية أو النبوية على العقل فما وافق عقله قبلوا قبلوا وما خالف العقل يرضونه بأمور إما يطعون في السند إما يقولون أن هذا لا يرد به ظاهره إما يقول أن هذا أحديث سند عندهم كما ذكرنا من أصول بداعاتهم أن خبر الأحاد لا يقبل به ولا يؤخذ به مسائل الاعتقاد إذن جعلوا الأصل ليس النقل نما جعل جعلوا الأصل هو العقل فما وافق العقل قبلوا فما وافق العقل قبِلو، وما خالف العقل رضوه بصور مختلفة من صور الرد كما ذكرنا، طارئا يحلفونه، ويسمون ذلك تأويلا طارئا يطعن في سنده، طارئا يقول أن هذا أحاديث سند، وعندهم خبر أحد لا يقبل في مسائل اعتقاد إلى آخر ذلك، فهذا أصل عند عند أهل الكلام ويدخلهم أيضاً الأشاعرة الأشاعرة يعني في طريقتهم هم من أهل الكلام لأن عندما ننظر إلى مناجل الأشاعرة في الاستبدال تراهم في أول أصولهم يقدمون العقل على النقل والأصل عندهم في في هذا بالاعتقاد أن تبنى على تغذية العقل وهذا قد أخذوه عن المعتذرة أخذها المعتذرة عن الجاهمية إلى هذه السلسلة التي تسمى سلسلة الحطب لا سلسلة الذهب ونرى أنه كلما يعني تأخر كلما تأخرت طبقات الأشاعرة كلما ازبادوا تقديث للعقل وإعلاء شأن العقل كما هو عند الدقلاني وابن فورك كانوا من المتقدمين ولكن كان عندهم أيضاً نوع من تغديث العقل وتوسعوا في ذلك حتى أن الجونبي يقول أن الدليل العقلي يبعث في النفس انشراحاً له إذا في الجملة فترى أن الأشاعرة كانوا يقدسون العقل ويقدمونه على النقل والقارئ في أقوالهم يقف على ذلك لاعتمد على الأدلة العقلية في إثبات مسائل الاعتقاد وانظر ماذا يقول هؤلاء الذين يقدسون العقل ويقدسون علم الكلام يقول مثلا الإمام الراضي في كتاب أساس التقديس في علم الكلام بيقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء نركز في الكلام عشان ده كلام مهم يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أمور أربعة قال أولا إما أن يصدق مختلف العقل إما أن يصدق مختلف العقل والنقل فيلزم تصديق النقيدي نظره جعل العقل في مرتبة النقل وجعل أن تصديق النقل سوف يصادم العقل وهذا نقيدان فقال وهذا محال الحالة الثانية قال وإما أن يبطل نبطل الأمرين فيزم أيضا تجذيب النقيدين وهذا محال قال ثالثا أن نصدق الظواهر النقلية ونكذب الظواهر العقلية وهذا باطل زور الكلام ثم قال وهأتي الأمر الرابع وهذا الذي اختاره وارتضم قال أن القطح قال أن نضبط القطح في العقل لتصحيح النقل يفضي ذلك إلى القطح في العقل والنقل وهذا لما بطلت الأقسام الأربعة لم يبقى إلا أن نقطع بمقتبط الدلائل العقلية يعني هو ذكر أموراً ثلاثة سنساء قال وهذه كلها لا تصلح والذي يصلح فقط قال ان نقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل الدلائل العقلية القاطعية هي مقدمة قال وأما النقلية يعني التي تأتي مصادمة للعقل قال وهذه الدلائل النقلية إما أن يقال أنها غير صحيحة أو يقال أنها صحيحة لكن لا يراد بها ظاهرها الأمر في هذا الكلام هذه أصول عند الأشعار وهم فرقة من فرق أهل الكلام إذا في أثر المزني نعود مرة أخرى كيف كان السلف منهم الشافعي الذي نقل عنه ذلك تلميذه المزني كان نابذا لأهل الكلام ولعلم الكلام وكرهيك السلف لعلم الكلام كما ذكرنا يعني ليس من فرع وقد ذكرنا ما يقول أهل الكلام حينما يأتي نص شرعي صحيح يخالف عقوله يقولون إما أن يكون هذا النص الشرعي العقلي لأن النقلي إما أنه لا يراد به ظاهره لا يراد به ظاهره وإما أنه ضعيف وغير ذلك من الهذهان إذن فأصول المتكلمين تختلف عن أصول أهل السنة أهل السنة أصولهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وما وإذا صح الأصد بطل النظر وكما قال الشيخ الإسلام أن العقل السليم لا يصادم النص الصحيح إذا في كتاب هناك كتاب بشكل إسلام مهم در تعارض العقل والنقل إذن فأصول أهل السنة تختلف عن أصول المتكلمين أصول المتكلمين عرض النقل على العقل وننحظ أن من من أسمائهم يعني هم يطلق عليهم ماذا؟ المتكلمين نزور الفرق بين العبارتين وحينما يقول أهل السنة وحينما يقول أهل الكلام وما يستوي البحران وما يستوي الأعمى البصير وما يستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى البصير هل علم الكلام ثم ذلك لأن مبنى منهجهم على القيل والقال قال فلن نقرأ في كتبهم فترى القلب يرى انقابا لله قيل وقال وأقوال لا ترى فيها نور الوحيين قل ما يذكر الدليل إلى غير ذلك وكم بيخترع من من من أصول بنيت على اقتراح عقلية وعلى فهم سقيم ولم يطلاع أن يخوض بالأعقول في مسائل هي من الأمهات مسألة الوحدانية والنبؤات والوعد والوعيد، مسألة الواجب على الله والتجويز يجوزون مثلا أن الله يعذب ملائكته يعذب أنبياءه ويكرم إبليس وجنوده تخيلوا في هذا الكلام يقولون هذا جائز على الله فإذا أقل كيف يقال أن الله جائز على الله أن يفعل ذلك قالوا أليس الله على كل شيء قدير يقولون أليس الله على كل شيء قدير فهذا من سوء الفهم وكان من عائل قولا صحيحا مؤافته من الفهم السقيم نقول نعم الله على كل شيء قدير ولكن لم فكات بين قدرة الله وبين حكمته فكلاهما صفتان لإله واحد فالله على كل شيء قدير ولكن هذا لابد أن يكون موافقا لحكمته فهل من الحكمة أن الله يعذب أنبياءه وأولياءه وملائكته ويكرم إبليس وجنوده أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فالله نعم واسع قدراته كل شيء ولكن هذا أيضا كما أنه على كل شيء قدير فكذلك الله حكيم والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه وحينما ننظر إلى نهاية كثير من المتكلمين على فراش الموت تراهم يعني ندموا على أعمارهم وأنفاتهم وعلى أوقاتهم التي أضعوها في علم الكلام هذا الثاني يقول على فراش الموت لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضع كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم يقول الآمدي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جثومنا وحاصل دنيانا أذى أو ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال فما ذكرنا ها أقوالهم يعني كالماء ناقع لا ترى فيه نورا لوحي ولا لكتاب ولا لسنة يقول المنجوريني فأتركت أهل الإسلام معلومهم وقعت في الذي نهوني عنه والآن أموت على عقيدة أمي وعقائد عجائل نيسة إذا علم الكلام من أصول الشافعي أنه كان يضم ذلك فروا على ذلك هل علم المنطق يدخل في علم الكلام المذموم المنبوذ أم لا علم المنطق كالشعر حسن وقبيحه وقبيح, وقبيح. ف ف ف ف فعلم المنطق الذي يقوم يقوم على اعمال النظر في إثبات الأدلة الشرعية من العقيدة بالطرق النظرية بعد إثبات بالطرق الطرق النقلية فهذا مشروع محمود بمعنى أننا حينما نسعى في الكلام على المسائل وهذه المسائل فإننا في الأصل إنما نرتكز على الأدلة الشرعية، ولا يمنع أن نعضد أقوالنا بالنظر. إذا تقرأ كثيرا في كتب الأصول يقال الدليل على كذا كذا وكذا، ومن النظر ما يؤيد ذلك ويذكر مسائل النظرية عقلية، فهذا لا يمنع أن نعضد أقوالنا بذلك. سنشد وعارض كأخيك. فهي كما ذكرنا تشد تشد من عضد الأدلة الشرعية. ليست أصلاً ولكنها تابعاً ولا تعارض كما ذكر شيخ الإسلام بين العقل السليم وبين النقل الصحيح. وكتاب الله جل مليء بمسألة أعمال العقل. ألا ينظرون؟ ألا تذبرون؟ ألا تفكرون؟ وكذلك حينما ننظر في مناضة إبراهيم لقومه. قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم به عليكم سلطان ماذا قال الله عن ذلك عن هذه الآية وثلك عجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فمثل هذه الأمور فهذا ليس محمود ليس مذنوما أما ما كان سبيله الصفصطة وأعمال المنطق لرد ما ثبت بالكتاب والسنة وخلط الأمور فهذا من المنطق المذموم وهذا يدخل في علم الكلام من العلماء من سد الزرية إلى ذلك فقال يعني علم المنطق رد مطلقا لذلك مما ذكره العلماء الفوزان رحمه الله علم الفوزان حضرة الله أن الشيخ محمد إبن إبراهيم رحمه الله في بداية تأسيس المعاهد الشرعية في المملكة لما عرض عليه وطلب منهم أن يدرس علم المنطق فأبى ذلك، وكان مراد المصحة أن يغلق هذا الباب، وإلا فأصل فساد الأمور إنما بدأ في عهد المأمون الذي فتح باب الترجمة لترجمة كتب الفلسفة اليونانيين وغيرهم وأدخل ذلك إلى حضرة الإسلام المسلمين فكانت وباًل على أهل الإسلام، فبدأت الفساد والتقولات الباطلة والكلام الباطن و. والتأولات الفاسدة والتفسطة وعلم الجدل والمناظرة الباطلة لما بدأت ب لما وقع الزهد في أدلة الكتاب والسنة وقام المأمول بتججيع المعتزلة بتججيع من المعتزلة على ترجمة كتب المعتزلة وما فيها من كتب الفلسفة اليونانيين التي تقوم على العقل الوحض ونقد كل دليل شرعي ما بين تحريفه أو رده أو نقضه وكما ذكرنا أنهم كانوا يقولون أن الأصل هو العقل وما أرد من نقل يُعرض على العقل إما أن يوافقه إما أن يوافقه وإما أن يطرح. نعود للأثر الذي هو مقصد المحاضرة اليوم الرجل الذي جاء إلى المزني الرجل الذي جاء إلى الإمام المزني رحمه الله فسأله فسأله عن التوحيد والكلام نعود إلى الأثر فقال فيه الإمام المزني رحمه الله قال أن أكره علم الكلام بل أحربه ثم نقل المزني ما نقله الشفعي عن مالك أن مالكا رحمه الله قال أن التوحيد يبنى على الأثر فالتوحيد الذي سئل عنه مالك استدل له بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس فذكر أن التوحيد الذي هو عند أهل السنة إنما يؤمر على الشهادتين ويبنى على الشهادتين أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا بلا فذلك ولا إدخال للعقل ولا يعني الكتاب والسنة بفهم سنفلوم التوحيد إفراض الله تبارك تعالى بالعبادة افراض الله بأفعال العباد افراض الله بأسماء وصفاتهم أن نعوذ الله ولا نشرك به تحريم الشرك تحريم الذراع المفضية إلى الشرك فهذا التوحيد الذي يبنى على الأثر على قال الله وعلى قال الرسول فالتوحيد الذي جاء به أهل الكلام يختلف جملة وتفصيلا عن التوحيد عند السنة يعني إذا أردنا أن نطوف باقتصار بإجازة على تعريف التوحيد عند المعتزلة عند الأشاعر عند الجهمية عند المتكلمين ثم نختم بتعريف التوحيد عند أهل السنة أولا التوحيد عند المعتزلة نعلم ان التوحيد ان المعتزله اصول خمسه عدل وعيد توحيد منزله بين منزلتين امر بالمعروف ونهي عن المنكر عدل وعيد توحيد منزلة بين منزلتين امر بالمعروف ونهي عن المنكر فمن أصول المعتزلة التوحيد فإذا ما سألنا عن مقصود التوحيد عند المعتزلة ما هو التوحيد الذي هو أصل من الأصول الخمسة عندهم التوحيد عندهم يقوم على نفي الصفات يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر فأثبتوا أسماء بلا صفات بدعوى أن إثبات الصفات لله يلزم منه تعدد الزوات، فقالوا التوحيد لكي نثبت أن الله إلها واحدا هذا لا بد معه من نفي الصفات، فقالوا التوحيد ينافي إثبات الصفاتهما ضدان لا يجتمعان، قالوا إما أن نثبت الصفات فهذا يلزم منه أن الله ليس إلها واحدا وإما أن نثبت التوحيد أن الله إلى واحد وهذا لازم نفي الصفات، فقاموا بنفي الصفات بدعوى ان تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذوات. إذن التوحيد عند المعتزلة إنما هو افراد الله بأسمائه مع نفي الصفات. وقالوا أن إذاب الصفات كما ذكرنا يلزم منه تعدد الذوات. مقام على هؤلاء في تعليقاتهم. لكن هذا باب يعني ذكر التوحيد وتعريف التوحيد عند الفرق المختلفة فإلا فالكلام المعتزل من البلصة بمكان وقاعدتهم قاعدة مرضون عليها قولهم أن تعذل الصفات يلزم منه الزوات هذا كلام لا يقبله عقل فضلا عن النقل وإلا فنحن نرى الشخص واحدا وصفاته عدة أحمد شخص واحد ظره كريما صادقا شجاعا جوادا ها هل هل يلزم من أن صفاته متعددة أنه ليس شخصا واحدا لا فهذا في يعني في نطاق البشر ظره الشخص الواحد صفاته متعددة ولم يلزم من تعدد ولم يلزم من تعدد صفاته تعدد ذواته فهذا في ميزان البشر فكيف برب البشر ولا تعرض ولا تناخد في القرآن فالذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد الذي قال إلهكم إله واحد هو الذي قال إن رجل ربك لشديد انه هو يبدع وعيد وهو نغفر ودول عرش مجيد فعال لما يريد وإقرأ خواتيم سورة الحشر وغير ذلك والقرآن لا تناقض فيه إنما التناقض يقع في العقول المريضة وهذا يعني يعني وإلا فليس هذا مقام الرد على كل فرقة بحزبها التوحيد عند الجهمية مفاده هو إنكار ما هي الرب الزائدة على وجوده ومرة التوحيد عند الجهميه انكار ما هي الرب الزائد على وجود بمعنى الله عندهم هو الموجود فكل ما زاد من صفات ومن اسماء فهذا ينافي التوحيد فينفون الأسماء والصفات أنكروا قدرة الله وحياة الله وعلم الله ها. قالوا أن القول بإثبات الأسماء والصفات يلزم منه أن الله مركب وهو جسم وهذا, ليس وهذا يعني ينافي أن الله إله واحد كلام يمرض القلب كلام يعني ذكره يغنم عن الرد عليه فكلام فعلا الله والله كلام أهل البدع كلام أهل الكلام كلام يعني فعلا يمرض القلب ما أجمل أن تقرأ في ايات الله في سنة الله السلام في أقوال السلف بلا تكلف بلا ترطع إلى الله المشتكى التوحيد عند غلاة الصوفية عند غلاة الصوفية يقولون التوحيد هو شهود حقيقة التوحيد التوحيد عندهم شهود حقيقة التوحيد فالموحن عندهم يرى أن الله هو عين كل شيء اللي يسمى وحدة الوجود يعني عندهم الخالق والمخلوق سواء الوجود عندهم الوجود هو شيء واحد هو الخالق والمخلوق أن المخلوق اتحد مع الخالق كما يقول أحدهم ذاتي لذاتي صلت كما يقول احدهم العبد رب والرب عبد وما في الجب الا الله كلام كفري ابن عربي والحلاج وما فهم يقولون أن الله قد حل في مخلوقاته وهذا كلام أشد كفراً من كلام النصار النصار قال أن الله قد حل في المسيح أما الحلولية فزعموا أن الله قد حل في كل مخلوقات وهذا من الكفر البين سواء عند الحلولية والاتحادية أو عند أصحاب وحدة الوجود هذا كما ذكرنا أصله يعني من الكتب التي ترجمت عن الفلاسفه وأهل اليونان ودخلت على ديار المسلمين فافسدت عقائدهم الا ما رحم الله تبارك وتعالى التوحيد عند عامه المتكلمين نقصد مثلا الاشاعره التوحيد عند الاشاعره اقسام ثلاثه التوحيد عند الأشعار أخسام سع قالوا التوحيد وتوحيد الزات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال توحيد الزات توحيد الصفات وتوحيد الأفعال توحيد الذات عندهم قالوا أن الله واحد في ذاته لا قصيم له. توحيد الصفات واحد في صفاته لا قسم له لا, لا, لا شبيه له توحيد الأفعال أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. والثاني توحيد عندهم أخمس ناس توحيد الزات توحيد الصفات توحيد الأفعال. توحيد الذات قالوا أن الله واحد في ذاته لا قسم له. وتوحيد الصفات قالوا الله واحد في صفاته لا شبيه له وتوحيد الأفعال قالوا أن الله واحد في أفعاله لا شريك له أما القسم الأول والثاني وتوحيد أذان توحيد الصفات من أول وهلة قد تظن أن هذين الأصلين فيهما موافقة الأهل السنة وهذا غير صحيح لأن الانسان حينما يعني يتدبر الأمر ويقرأ, ويقرأ في تفصيل هذه الأصول يراها مبينه لأهل السنة إذ أن مفاد قولهم أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته أنهم مفاد ذلك انهم أن الله جل ليس قائم بنفسه وليس بائداً خلق من خلقه ولا على عرشه استوى وأنه لا يشر إليه بجهة العلو فإنسان من أول الله كما ذكرت حينما يقرأ أن الله واحد في ذاته لا قسم له واحد في صفاته لا شبيه له يقول هذا إشي الخرافي هذا لكن حينما تقرأ في تفصيل ذلك عند الأشاعرة فرى أن هذا ليس من كلام أهل السنة لا من قولي ولا من بعيد وكذلك من ما أخر هذا التفصيل عند الأشاعرة في قولي أن الله واحد في أفعاله لا شريك له جعل هذا الأصل وأصل الثالث هذا أساس التوحيد هذا التوحيد عند الاشاعره ليس الاصل الاول أن الله واحد في ذاته وليس الاصل الثاني ان الله واحد في صفاته انما هو الاصل الثالث الذي قالوا فيه ان الله واحد في افعاله لا شريك له واحد في افعاله فجعلوا ان التوحيد الذي هو فرض على العباد هو توحيد الربوبيه ويقولون معنى لا اله الا الله أي لا خالق إلا الله فجعلوا معنى توحيد الألوهية هو تمحيد ربوهية فعندهم تفسير لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل السنة لا معبوذ بحق إلا الله إنما جعلوا معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله وعليه على قولهم فلا يكفر إلا الملحد فقط الذي يمكن وجود الرب أما من كان يعترف بوجود الرب أنه خالق رازق مدبر وقع في جملة من الشركيات فيقال ماذا دام ما قد حقق لا خالق إلا الله فهذا عنده أخذ التوحيد المقام فيه شوهات ذكرها ويرد عليه لكن المقام ليس أيضا المقام تفصيل. الحاصل أن الكفر عندهم هو الإلحاد ولا إله إلا الله عندهم هي لا قادرة على الاختراق إلا الله لا قادرة إلا الله لا خالقة إلا الله هذا كلام من البصام بمكان وإلا فعامة المشركين الذين بوحث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا القول كانوا يقولون لا خالق إلا الله ولا إنزلت خلقهم لا يقولون الله فإنزلت يوم خلق السماء والأرض يقولون الله ومع ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدعات من التوحيد وأمر بقتالهم إلا مسلم. أمرت الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. ولذلك في أصل من أزل، رحمه الله، ذكر عن الشافعي ما ذكر الشافعي عن مالك أن التوحيد الذي دعا إليه صلى وسلم هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ويأتي مشه الختاب مع التوحيد عند أهل السنة الذي توحيد الله بأفعاله توحيد ربوبية توحيد الله بأفعال العباد توحيد الألوهية توحيد الله بأسماءه وصفاته توحيد الأسماء والصفات في أقسام ثلاثة هذا التقسيم ليس تقسماً بذعياً كما يقول أهل البدع، يعني العجيب في الأمر أن أهل البذع أصطلوا لبذعهم ثم يرمون أهل السنة بالبدع. بعد روافن بدائها وانسلت يعني بيوتهم من زجاج وأبوا إلا أن يرموا قصور أهل السنة بالأحجار بيوتهم من زجاج وأبوا إلا أن يرموا, أن يرموا يعني جبال اهل السنة وقصور أهل السنة يرمونها بالأحجار فكانك الذي ينضح يعني قارنه بالجبل فلا تخشى على الجبل ولكن اخشى على قارن هذا الذي يضربه رأسه وقرنه بالجبل فليس هذا تقسيما بدائيا من قريب ولا من بعيد. تقسيم تحييدي لأقسام ثلاثة روهية روهية أسماء الصفات ليس تقسيما بدائيا بل هذا وارد في كتاب الله عز وجل هو التقسيم شرعي قال عز وجل رب السماوات وطارق وما بينهما فاعبده واصطبر يعبادتي هل تعلم له سمية فهذه الآية جمعت أقسام التوحيد الثلاثة رب السماوات والأرض توحيد ربوغية وما بينهما فاعبده توحيد ألوهية واصطبال لعبادته توحيد ألوهية هل تعلم له سمية هذه توحيد أسماء وصفات ليس له سمي لا في أسمائه ولا في صفاته ولو تنزلنا معكم أن هذا التقسيم ليس شرعيا قلنا هذا تقسيم اصطلاحي أي اصطلح عليه العلماء والتقسيم الاصطلاحي هذا تقسيم مشروع إذا لم يخالف إذا لم يخالف نصا شرعيا بمعنى التقسيمات أقسام ثلاثة تقسيم شرعي تقسيم إصطلاحي وتقسيم بذيعي التقسيم الشرعي هو الذي يعرف من الكتاب كان كمثلا تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر هذا مأخوذ من أدلة الوحيين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الشرك الأصغر إذا هذا يدل على أن الشرك نوعان أيضا تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغار هذا معروف من أدلة الشرع إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن يكفر عنكم سيئاتكم فهذا يسمى تقسيم شرعي أي معنوم من أدلة الشرع النوع الثاني تقسيم استلاحي الذي يعرف ليس يعني من أدلة الشرع ولكن يكون درج عليه العمل عند السلف وهذا مشروع ما لم يخالف نفسهم كتقسيم العلوم إلى فقه ووصول ومصطلح على ما بالتنزيل تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة ها. نقول مثلاً أنه هو تقسيم إصطلاحي عند من لم يرطل أنه تقسيم شرعي، نتنزل نقول التقسيم تقسيم إصطلاحي ولا حرج فيه ثم أن التامية ليس هو أول من قسم التوحيد إلى الثلاثه سبقه في المئة الرابعه ابن بطة 387 تقريبا متوفر رحمه الله ابن بط سبق البنتامية في ذلك فرمي فرم ابن بط سبق البدع لأنه وإلا فرم فرمه بط مثلا موثلة في الأمة. التقسيم النوع الثالث تقسيم بدعي هو الذي يصادم نصا شرعيا كالذي يقول مثلا أن البدعة تنقسم الأخصان خمسة هذا تقسيم بدعي لأنه صادم النص الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل هذا أقوى صيغ العموم كتابا فالتوحيد وعلم التوحيد من آكة العلوم التي يبغي على طالب العلم أن يقف معها فكل بحر من بحور العلم له ساحل إلا بحر التوحيد هذا بحر لا ساحل له هذا الإنسان يعض عليه بالنواجز وإلا فكل خطأ مثلا في الصلاة في الزكاة في الصوم في حج هذا آه آه يعني قد يعف عنه إلا خطأ إلا الخطأ في مسائل التوحيد الخطأ فيها قد يعني يجر المرء إلى خارج جالات الإسلام أمر عظيم لذا قال الله فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذن وقال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إلهه والله. الله وطارف في أسس الشرع أنه يعني كما نهى عن الشرك نهى أيضاً عن كل الضرع التي تُفر إلى الشرك وهذا يسموه حماية جانب التوحيد حماية جانب التوحيد في هذه القضية خطيرة. وكم من أحاديث أفادت أن الشرك سوف يعود في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس عند ذي خلصة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لن تقوم الساعة حتى تعبد الآيات والعزة. هذا أمر خطير جدا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيعود في الأمة. أما الذين يقللون من أهمية علم التوحيد ويقولون يعني أوجعتهم أدريعتنا بعلم التوحيد. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لنا ألا تعود الأمة إلى الشرك ويقولون أن الشرك لن يقع في الأمة ويستدل بأدلة يعني المخالفون يقولون لا أهمية عن التوحيد وأن الأمة معصومة من الشرك ويقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم ويقولون أن صلى الله عليه وسلم قال إن شيطان أي سينعبد في جذلة العرب فإذا حجّتهم بالشركات اللي توقع في الأم من الذبح الغير الله والطاب بالقول والاصم قالوا هذا ليس شركا قلنا لي قلنا لهم ليما؟ ليس شركا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال ما الشرك أخشى عليهم وقال إن الشيطان أيسه أيسه أي يأسه أن يعبد في إجازة العرب فكيف نجيب على هذه على هذين الحديثين؟ يعني هم كلما ذكرنا لهم مظهر الشرك التي ظهرت في الأمة ها يقولون هذا الزفع الغالي ليس شركا الطوبر الغالي الكعب ليس شركا والنفذ الغالي ليس شركا قالوا لأن السلام أكبر أن الشرك لن يقع في الأمة ويستدلوا بهذه الأطفال نقول ربنا على ذلك هذا الذي ذكره النبي وسلم من نفي الشرك ما الشرك أخشى عليكم وإن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب هذا النفي له تأويل وله توجيه وهو أن الشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك الذي يقع على عامة الأمة بمعنى أن هذه الأمة بفضل من الله يؤمن لن تشركها في عمتها، لن ترتد لجملتها عن دين الله إنما قد يقع الشرك في أحد الأمة أما أن ترتد الأمة في مجموعها فهذا مما نفاه النبي صلى الله عليه وهذا هو توجيه قوله ما الشرك أخشى عليهم وتوجيه قوله إن الشيطان أيسى أن يقعد في, جز... في جزيرة العرب وهذا لا أن يقع الشرك في أحد الأمة أيضا الشباة الأخيرة التي نختم بها وهي قولهم وهذا من أقوى شوارع عندهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 وسبعين فرقة واختلفت وافترقت النصارى إلى إلى اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى 73 وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فسئل عن الفرقه النجية قال ما عليه اليوم انا أصحابي فقالوا هذا دليل على أن كل من دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله فهذا على طريقة النبي وطريقة أصحابه لأن السلم قال افترقت اليهود افترقت وستفترق أمتي ثم قال ما علي اليوم أنا وأصحابي فقالوا قولوا وستفترق أمتي هي أمة الدعوة عندنا الأمة أمتين أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة هم جميع البشر لأن السلام قد بعث إلى جميع البشر أمة الإجابة هم المسلمون الذين استجابوا للنبي وسلم ودخلوا في الإسلام يدخل فيهم السني والمبتدع والمخالف فهم قالوا, إيه؟ قالوا أن الافتراق الذي ساقع في الأمة هو افتراق الفرق الفرق التي لم تبقوا في الإسلام من اليهود والنصارى وكل ما قال لا إلهان الله فهذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صوفيا مبتدعا معتزليا جهميا فقالوا هذا على ما قال النسلم ما عليني اليوم أنا أصحابي وهذا التفسير باطل الحديث بالقول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي هذه أمة الإيه؟ أمة الإجابة أي ستطرق معنى أن من قال لا إله إلا الله ودخل الإسلام منهم فرق ستخالف السنة قد تخالف السنة بأمور ليست من الكفر ولكن قد تقع في البدع هم فصلوا الحديث على هواهم لما؟ ليقولوا أن كل من قال لا إله إلا الله فهذا في أمة الناس يسلم على طريقه الناس سواء كان صوفيا مبتدعا معتزلا جهميا وهذا تفسير باطل بل قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي ما به أمة الإجابة وليست أمة الدعوة إلى هذا الحد ننتهي شعر الخمس القادم مع محاضرة أخرى من محاضرات نهج او منهج الشافعي في العقيدة وصلى الله عليه النبي <تصفيق> وعلى آل يحيى وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.